أدعو من قلب حزين إنني أم البنين أدعو من قلب حزين إنني أم البنين أدعو أدعو, أدعو, أدعو, أدعو أدعو شوي إذا ممكن أفسح المجال أرجع للخلف رحم الله والديك innani allah mabad ad'u ad'u al-qalb al-hazin innani ummul ba'idan أدعو من قلب حزين إن أدعو من قلب حزين إن من بعد ويبت بيني ليل اجل زي حفيت سنين ميل بعد غبت بيني ليل اجل زي حفيت سنين ركيت مش سهر ثم اع يا ليل آن أب... قلب اجعوه ادعوه قلب حزين ايناي اللهم ادعوه أدعو أدعو بارك الله فيك معجور حبيبي حزين الشبيب الصباح التالي غريب من بعد صقد الشبيب الصباح التالي غريب مني أنب فاضي الأجيب مني أنب وافر قلبي بالحنين ادعو قلب حاسر هنا لي امال للبقي احسن بارك الله فيك Kwaadib Chazimat Kalbi ni waadib Min baad Arbaah kwaadib Chazimat Kalbi ni waadib Aishitiki Ilman waatib Aishitiki Ilman Bajadu ya كيف لي ان استكين ادعو <تصفيق> <تصفيق> يا صاحب الزمان نظرهات الشعر السي ya ad'o al qalbil hazin innani ummul ad'o ad'o صيتي يا السامره قلبي نختار تشيسم قصيتي يا السامره غاب تقمار المنيره غاب هل تقمار المنيره ايبا فدوه فدوه اروح لك عمي على هال الاخلاص بالادي عمرك ايحب اخر ايامي وحياتي بويلدي كانت امنياتي اخر ايامي وحياتي بويلدي كانت اغمنياتي تحضارب ساعات وفاتي تحضاري ساعات وفاتي كحضار كحضار make it Michael beginning Ah I B more I Oh يا هولي حظرزها قد ايه بدمعات عتابي يا هولي حظرزها وعلى القبر يتقيتا وعلى ya bi ma